إقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لاحد أن يقن عليهم ولا ينازعه ويرى أن قسمه في الشيء إلى الأمراء ويرى أن إقامة الحدود في الجنة والساسل والسريقة ومع شراء وعشون الى إلى الشكام وإلى الأفراد ولا إلى التواعث وإلا ما يتولى الأمر في ذلك الحاكم لأن هذا حقه ولأن إقامة توجد أسراد أو الطوائف لهذه الأشياء يؤدي إلى تسكي الدماء ويؤدي إلى فتن لا أولاقص اذا تولى ذلك ولي أمر ولو كان فاجم فإن النفو التهدأ ولا تستعرض الأمة الكتم وليس لأحد أن يطعن عليهم لا في إقامة حد ولا في أسراد حين كما فعل ويصرا ودفع الصدقات إليهم جائزة نا في الحاكم المسلم ولو لاخاء له أن الشيء في قسمة الشيء له في ذلك يدفع الصدقات إليهم جائزة الناقذ من دفع إليهم أجزاء عنه وفي مذهب أحمد وفي مذهب الشافعي يفرقون بين فرق يعني زكاة الظاهر وزكاة الباطن ولا زكاة الظاهر لولي أم وزكاة, وزكاة الباطن مثل الذهب والفضة والعرض السيارة هذه ل من يملك المصعد من الزكاة سواء ذهبا أو فضة أو القيارة له أن يفعلها بنفسه وبعض يفضل أن يفعلها بنفسه ليطمئن أنها وصلت المصعدين ولكن هذا لو أعطاها لولي الأمر ذلك جائز, جائز أما لو طلبها ولي الأمر فعلى الناس أن يؤذوها إليه وإذا سنعوا على دائها له أن يقاتلهم كما كافلا الصحابة بعمل الزكاة وصلات الجمعة خلفه وخلف ولاة من ولاه جائزة يعني الصلاة جمعة خلف الإمام وخلف من ولاه من أمراء والقبات وعنة المساجد يقول جائزة باطية تامة ركعتين يعني هذا الجمعة ومن اعادهما فهم كذا بعض الناس يعيد صلاه الجمعه يعني اذا اما انما بلغ العدد اربعين واما لان الامام العرافنه صحيح صلاة صحيح الجمعه صحيحه وهذا صحيح صحيح شر من ذلك هذا مبتدع حتى لو قال الامام في الجمعه مبتدعا صل ولا تعد مبتدعا أو زائره صل معه ولا تعد فان اكثر صلاه الجمعه فانت مبتدع فالسنه ان يصلي امام ركعتين ويدير يعني يعتقد بانها تامه صحيحه لا يكن في قدرك من ذلك شيئا ومن خرج على امامه مؤمنات المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه واتروا له بالخلافه باي وجلسان بالرضا او بالغلبه فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالفت اثار عن رسول الله فإن مات الخاج عليه مات ميثة جاهدية كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميثة جاهدية ومن خرج من ما مات ميثة جاهدية فلا يجوز الخروج وقال هذا في خلافه يزيد وتعرف الحاله يزيد ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه رأى الخروج عليه نقص للبيعة ومن خرج عليه وما ما في الجاهلية ولا يحلق سهل السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتد على غير السنة والطريق لأن الخروج عليه مخالف للنصوص الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة حتى لو كان كافرا لا تخرج عليه إلا إذا كان هناك قدرة وهناك مصلحة راجحة وليس هناك مصلحة راجحة منعذن إذا أنت تخلط منه إذا هداك وإلا في الأصل القدر أما وهو مسلم فما دام في باب الإسلام وما دام يصلي فلا يجوز الصرد عليه حتى يغطر البعاء ويخرج بالشروط التي ذكرت نكتب هذا القدر صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم إذا تكلم احد من المعاصرين في الصحابه هل نقول ان كلامه من باب تكلم بعض السلف في بعض الصحابه نرد على هذه الشبهه الذي يتكلم في الصحابه من السلف هم الخوارج الروابط اما عن السلف ما تكلمه في الصحابة فثلاث هذا هم الخوارج الروابط نعم اما عن السنه والسلف فوالله سالوا اعراب الصحابه وقال ابن العزيز قوم حجب من الله من حجب الله سيوفنا من دمائهم فلنحفظ السنتنا من اعرابهم ما هو القول الراجح في مساله كفر سائر الصلاة وما مدى صحه قول من يقول ومن لم يكفر كفر تارك الصلاة وقد وقع الإرجاء شعر أم لا؟ ولهذا القول لهذا توصل فأنباء نحن نحن نحن لا نعترض على من يكسر ذلك الصلاة ولا نتهمه بل نحترمه ونجله وله ادلته التي نقضوها بارك الله فيهم والذين لم يفسروا نقدروا فقههم ومخالته ومنزلتهم ولهم متعلقات من القرآن والسنة منها الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر عنه في القبيل ويعصر ما دون ذلك لمن يشاء ومنها احاديث اخر ومنها يعني ان الكفر هنا كفر دون الكفر كما قال نبع صلاة الجلال كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وكما قال يعني اطلق الكفر على من يفتقد بعض الكبائر يعني لا يفرق السالة حين يفرقه هو مؤمن ولا ينزال حين يزنينه هو مؤمن ولا ينفهب نهبة يرفع الناس التي أقصى وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله قال رجل لا يؤمن جاره بوائفا يعني كمث أول هذه الأقوال، جلس بعض إخوان الآخرين مثل يخسرون، أيمان؟ يأول نصوص الوالدة فيكم سرد قصة. هذه وجه نظر من من, من لا يخسر؟ هذه وجه نظر، ومن الشافعي ومن المالك. ومنهم ابو حنيفة ومنهم عدد سليم من اتباع هؤلاء ومن ومن سلفهم لا في يستخدم هذا في الصلاة بناء على هذه الادله التي ترجح فيها عندهم يعني عدم تخفير تارك في الصلاه وهم من امنه الاسلام ومن ائمه اهل السنه ومن يقول هذا القول انه قد وقع في الارجاء الذي لا يستخدم هذا الصلاه في هذا غلط وكلام فيه مجازفة وغلو وانحراف عن منهج أهل السنة والجمعة فإن إذا قلنا هذا سؤالة معاصرين فهي تتناول من باب اولى الأولون لانهم تم هذه السنه مالك والشاذعي وأحمد في قول له بل حتى ان أغلبطة ومن قدامة ينكر أن أحمد يقول بك في طارق الصلاة وكثير من الأمانيين من الشاعر الشافعية كلهم إلا من ندر مالكية احناه وفيهم علماء قطعون وفي العهنابلة علماء قطعون ما يقولون بكم سارفة صلاة كلهم مرجئة أو وقع في الأسجار هذا من الجهل في أطول أهل السنة والجماعة ومن الجرأة التي تستخف بعض الناس نسأل الله العافية هالخروج باستيش فقط ام الخروج يدخل فيه الخلام في مولاك الأمور كله من الخروج الذي يخرج جثير الناس في الكلام هذا من القعد كان الأباضية من هذا القعد يعني يحسون على البلاد لكن ما يخرجون فيرون من الناس وما يخرجون فأولئك خوارج يقعد ثمهم القعد يقول الذي يخل بالسيس هو الأمر واضح هو خارج يفرج بالسيس فكلهم خوارج هذا أو ذا نعم no. يقول قال انكم تردون على كل صاحب بدعه ومخالف لمنهج السلف ومنهم من يقرر مساله ويشجل فيها بحديث ضعيف ولكن الامام ابو البهاري قرر بعض المسائل واستجل بحديث موضوعه وضعيفه فكيف تردون من يستجل على الضعيف وتتركون من أنه التلف ما الله أهلا كلام أنا أول ما أسلم بأن البردار يحتاج إلى حديث ضعيف وموضوعه بيّن لنا وماذا تنكر علي أنا أحترم السلف جميعا ولا أنتكف احدا منهم الحمد لله ما نرد إلى الأهل بدأ فقط وأما الثلاث الذي يعرفه بالاخلاص والقد والدين حتى لو أخطأ نعتبر خطأهم ها هنما نعتبر مأجورا إن شو خطأهم من جاه فأخطأ فلا أجران ومن جاه فأخطأ فلا أجر إذا عرف الإنسان بالتقوى والصلاح والصدق في عن الحق ثم أخطأ هذا مأجور هذا مأجور ان أجل أجل أما البداية فلا أجر الأخطأ فلا أجر أما البدع فلا البدع إنما يتصديون اهواءهم ولهذا ترى صاحب الهوى ما يرجع اما هذا بنفسه يرجع ولذا يرجع الى الاخطاء فرجع هذا الشافي يرجع امثله بنفسه واحمد بالقول يستقر من قول الى قول يا محمد محتاج الحق واخذ بالادله ما يلعب بنفسه يرجع واذا راجع في المساله عمر قد يخطئ ويواجهه فيرجع ابو بكر غيرهم فاهل الحق هؤلاء من الصدق والاخلاق ونعرف يعني انه يرجع الى الحق هذا ولو اخطاء ماجور عندنا ولو ميتنا ولا, ولا يضره ذلك أما أهل أهواء فلا. فأما الذين في قلوبهم زيد فيستجران ما في جبابان من كل ثلاثة أعين. لهذا ساء الأهواء في كل دمار منهم. ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق رق من الرميان ثم لا يعود إلى يوم القيامه. فهل الآن مبتدئ يأخذ سواء ثوري ولا أي شكل ما يرجع في الحق فقوم الأدلاء عشرات الأدلاء الثورية مكاتب أقوال العلماء ولا يرجع هذا شأن الأهواء. نعم هذا إيش؟ حينما اصبحت قولي ان ائلم هذا عليه ادب خبر يا اخي خبر السؤال. اخي خبر يا اخي خبر يا اخي خبر يا اخي السؤال. يا اخي خبر نعم ذكر القول ان ايمان الملائكه لا يزيد ولا ينقص وإيمان فيث يزيد وينقص وربما يثبت ويرتفع حتى يزيد ايمانه على ايمان الملائكه فلا هذا قول فيه ما اثر لهذا الكلام لا لكن الانبياء افضل من الملائكه وصالح المؤمنين في المال مختلف فيهم صالح المؤمنين اذا دخل الجنه في المال يكون افضل من الملائكه واما في الدنيا فالملائكه افضل افضل من غير الأنبياء. نعم، حياك الله. باكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. تكرّس. تكرّس. قال المؤلف رحمه الله. يعني الامور التي يتميز بها السنه ما سلفت ومنها مشروعيه حساب الدكتور والخوارج جائزه اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا خارقه أو سرقوه أن يطلبه ولا يتبع آثاره ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين وإنما له أن يدفع نفسه في مكان لذلك، ويرني لجهده وجوده جهده أن لا يكثر وإن مات على يديه في لسنه عن نفسه بالمرجع فأبعد الله المقصود وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يذهب عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاءت الأحاديث وجميع الآثار في هذا وجميع الآثار في هذا إنما أمر بالتشهيل ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يزيد عليه ان صرع او كان جريحا وان اخذه اسيرا فليس له ان يقتله ولا يقيم عليه الحج ولكن يرفع امره الى من والله الله ليحكم عليه هذه خاصه في كتاب الفوائد والصائمين والمراد مأكولا من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ساله غليل قال أرأيت إن أراد رجل أخلماني قال لا شأته قال إن قاتلني قال قاتله قال فإن, قال, فإن قال فإن قتلته قال فإن قتلني قال شهيد قال فإن قتلته قال النار ومن قتل من قاتل دون أن نسكه هو ومن قاتل دون مائه هو الشريف ومن قاتل دون جينه هو الشريف فإذا أن تدد الإنسان سجع الإنسان ماله أو قومه أو نسكه فله أنزادا فجدته أحسن لا يقوم القتل السيد عبد الذي يحسن النسع فإذا أدد العبد إلى أن يقومه فانه في هذه الحاله لا سم به وان قفل فهو شديد، فالدفاع عن المال وعن الاب وعن النفس في مثل هذه الاحوال اجاب الشاب المعتدى عليه ان يجاب عن نفسه وعن ابي وحرمه بل اوجب بعض العلماء دفاع عن حرمات زوجته او اخته عن ينجب عدده ان لا عن ذلك تقريبا هذا باجمل اسباب فالحمد لله وان ادى الامر في النهايه الى تقريبه له ذلك والمقصود النار ان تصل المعتدى عليه فهو السفين ان شاء الله ويعني يكون بنفسه خاصه وجه الله تبارك وتعالى متجهم شرع الله عز وجل ممجرد فعلته لان الأمار دمينا إنما الأمار دمينا الله أباحبه وأجاجب فالأوضب عليه أحيانك فالأمار دمائك هو أجاجب ذلك. فإن أحمد بنا يعني هذه المساله على هذه الحديث وإذا مثلا فقال يقصد الغصول أباحب إثانه والذي إخفت شرعاته ثالثة ها؟ أو ولن شرع قتله فأنت لا تريد قتله إنه ما تريد مزافع على ذلك فيبدأنا الحمد لله إلا أنت أقدمه إلى قتله فالفطن ماضي عنه البطول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا أجل النار إلى قتل والمثلح إذا قتلت فيه وإذا وقع الصير في يديه ففده أو جراحه ترعى يريحا وانت هذا المشكلة لا تبستش علي وتطريعني ليس لك حقه لذلك إذا ولا تبزرني حيث لك أن تتبعه سابق قصة تبستشيقني صحة الوطوح إما بقوته كان جريحا وإما بقوت الأدوام هاردة إلا تتبعها ونصدق يريحا لا تطريع لذلك جريحا زي دينك لأن هذا يكون حين ماذا؟ من هذه الأجواء لأنه في النقاع الثلاثين ولا تقضى الثلاثين في يد ها؟ هذه سنة فلا تسلطوا له وفي تماله الحزب في الثلاثين euh شأنه شأن هذا المثير الى الولايات الأمور وهم لبناء الزناثين صلى الله عليه وسلم انخاذفون في المسؤولين على الزلاثين قال ولا نحمد على احد من اهل قلتي بعمل يعمله بجنه ولا يعمل الا اذا كان كفرا بالله او شيئا بالله هذا لا تقبل واما في معصيه من المعاصي فلا نختم له بجنه ولا من عمل صالحا نرجو له الجنه وان عملت لا النار نخاف عليه نرجو بالمطيق ولا الخالق العاصي ولا نقطع لأحد بجنة ولا نالع من هذا مزء إلى سهل جولدنا إلا إذا نات كفر رواحك عملوا الوزن الضراري شويعي غابط خافر غابط لا, لا يعرف هذا الناس نتعى بأن يسافر بالناس وأما المؤمن العاصم أو المصير فلا نحكم لأحد نالعب جنة ولا نفسه هذا إلى الله جولدنا ونرجو للمصير ونخاف عن عاصم ولكن نرجو للصالح ونخافه ألو حتى الصالح خلق محافظة لأنه بل يكون نعمل في مجل الناس وفي الخير وفي الوقت الحدف ذلك وفي الحطن رائد يعني يعني أخذك الألو ومشؤل النظلمات ظاهر ومجاهد لأخذ جيها في الآخر المهلافة التي يعني أسرنا بالصام جاء الصحابة من رسول الله الشعيط قالوا رسول الله الشعيط قالوا خلّة إن الشمس تدفين غلّها للسلسة الوحيد ملاوح وأم العلاق يا أنا قاعدة أضمن قولت مربو كما قالت هذه نفس الشعيط فتدحقها مصنوان فتأصروا ما يجبون أن الله أكره والله ان رسول لأكي من فقالت فقالت لأكي حاجة بعدها ثم لأكي يعني انه يعني ان له عين تجري فاخذته كما فقال ذلك اعلم شاهدتك ما تجزي لاحد لأنه انت تصبر ومن نسي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصدر عليه فان الله يصبر عليه ولعبادي الذين اتركوا على اموره لا تقلقوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا والله يحب التوبه ويحب التوالي ويحب المتقصرين ونحن نربي التائب ربنا ما فعله بجنه ونربي له ان شاء الله والله يقبل التوبه عن عباده ويحرم الصيام كما ورد في القران وصور كبيره وحاجز كبيره تفيد ان الله يقبل التوبه الكائنين بها ومن لقي هو قد اقيم عليه الحد حد الحج ذلك الذنب في الدنيا وهو كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فاعب أحبابه، وقال: لا أو قال: بايعون؟ ألا ألا تقول لا ولا تقرئ ولا تزنوا ولا تقتل أولادكم ولا تأتون بهتان فتظلم من أوجهكم أوجهكم ولا تعتدون معروف. جاء سعة النساء. جاء النساء. قال: ما بايعنا على ذلك؟ قال: فمن وقف منكم ذلك ذلك؟ أجمعوا على الله ومن اصاب شيئا من ذلك فروق بله في الدنيا فهو قصار ومن اصاب من ذلك شيئا فتكره الله عليه فأمر به الله إن شاء عاقله وإن شاء عاقله إن شاء عاقله فالعاقل تحت نشئة الله كما قال الله تعالى رجل تبين ويأمر ما دون ذلك إلى النشأ وبهذا اذا ماثل العبد حتى في فئه الله ان شاء افاعله وان شاء اعظمه فهو الغفور الرحيم الحديث حتى ان العبد ياتي بامثال جبال من الذنوب سيعطى الله عنه صاحب الضفافه الذي جاء بالذنوب يعني تملا تسعه وتسعين سنه وجاء بكلمه لا اله الله سيعطى الله عنه الموحد الذي ينفع الله غير المسلم في النهايه هي الاخرى والاخرى من النار وما الذي يظن الكافر ادته ولم يقل من الله ان بعد ما من من الله لا يذكر اي ترتبيه ويذكر ما ذكر ذلك لمن يشاء انه من يذكر الله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار والرجو حق على من زنى وقد احصن اذا اعترف او قامت عليه زينه فهذا حد الزاني الرجل وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامبيه وماعزا والجبنيه ورجم اليهودين يهوديين وغير مرى لديه الزلايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حكم الله في الصلاة والإنجيل والقرآن، في الأحكام والدين وأبقى فيه، وقرص أبقى قرص القرصانية قط مغلي، هو في سورات والإنجيل وفي القرآن نسخة نسخة من الآية نسخة لقبها وضيق وحدث بذلك أمر خطر للعالمين. قال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب وكان المقصود عليه ما يقوله شرحناها حضرناها وعيناها عقلناها ورجب رسول الله ورجبنا بعده شرحت ان ياتي احد القائد يقول اننا لا نجد ظن بالقران فيظن بخمس صغيره من صغائر الله نزلت القران ثم قال احد يعني الزالي وجه وامرأى كما قال الرجم الرجم إذا كان هناك إكبار أو بيّنة أو كان الحدن فالرجم يغدم بيّنة شهود وهم أربعة فإذا كان ثلاثة شعيدوا عليه يقام عليهم بخذ ثلاثة أن تنصر أربعة وأنهم رأوا هذا الرجل أشأ هذه المراه ورأوا النيرة من الخلق راحوا ذكرت رميا صراحة لا يصدق منهم حتى هذا إذا خرطوا وإذا كان عن بشاهد يحنيه مسكتنا معه هذا يحنيه هذا سجان الزنا وسجان العرض إذا لم يحترف أبعاده ولذين والذين يؤمنون بالزنا ثم لم يحترف أبعاده فأذى عند الله هم الكافرون أو يعترف والعترفة مع الزراني جميلة أو يظهر الحبل إلى البرقب حميلها الحبل فهذا حيث حيث فلا الشهر لا يجب إلا بغلال إما أربعة ونوط هنرحل إلى قمانكم وإما أن يعترف الزائن السغيون أو الضرائن وإما أن يظهر الحبل فهذا حده حده الزائن المحطر ويعني الرجل الذي تزوج الأزواج بأخذ صحيح وذام في هذا المكان. هذه حقوق يكون عاقل غير مجنون يكون بالغ غير صغير يكون صرع غير عد إذا كان عبد أو أمة ولو كانت تزوج الأزواج شرعيا فإن حد هما رفض حد الحر وهو الجلد يعني الرجل أشرح الجلد يعني خمسين لأن حد حر المحسن لا ترى أسرع ولا زالت ولا زالت إلا واحد الرما بعت جلدة ولا تأكل منه ما راتب المؤمنين لا راتب المؤمنين الرقيق على من حد الحر نصف الجلدة ولا رجم يعني على الرقيق ولو تزوج جلدة واجد صريح وبعبد صريح ليس عليه إلا نصف حد الحر و خمسون جنبه قال و رسول الله ثم رجوات الاعمال مره سلام على هذه الفقرتين و ما احد من اصحاب رسول الله او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مسارئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا و قلبه لهم سليما وهذا من قول هذه السنه انه لا يجوز انتقاص احد من أصحاب محمد ولا ذكر مساوئه او حدث منه لو حدث منه حدث لا السنه في حق اصحاب محمد ألا نذكر ما جرت بينهم الا بلاء والا ننتقص احدا منهم والا نذكر خطيئه احد منهم ولو خالص شعرا ثالثا كان القران لان هذا العزيز ارتباطه والله ما ذكر الا بالسماء الاخر عنهم والتزكيه لهم والوعد العظيم لهم بالدين جميعا والوعد خاصه بان بابا الواجب عشر الى اخره وقال لقد لا تكبر من لقب فانه لانفق احد ذهب فهذا هذا حال يأتي في المرسلة بعد أنبهي على المرسلة الشغلة لا يتعلم وليس مزال شهورة أو تنفقين فمن ثقص أحد منهم كده بل ورد الزرعة وعطره كبير كثيرا في الألو لأن من ثقص أحد من حال رسول الله هو الجنديك هو الجنديك الذي يريدون أن القرآن ورسلهم الذي لان القران والسنه جاءت عن طريق هؤلاء العدو وهم يريدون ان يطعنوا في عداله هذا، ويسقطوا عدالتهم فيسقط القران والسنه فهم الثنائق وهم اولى نحن في العلم ولهذا يجب ان نحمي افخر السنه وان نضبط كان من كائن المساله فانه مرتدع باب وقد يكون زنديقا الان مع الاسف لا يقبل في افخر السنه اذا افعل زلاقا الغضب لمن يب هو مناصب عالية عندما يجبرون على عالية عندما عندما عالية. هذا الكلام ماذا في الحديث هذا لحوار الدين عليه ولحوار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولحوار حوار أقائذ شخص يكثر وإمام العمر من أبيات من الصحابة يكسر يضرب للنهاش شخص أمه هو سيد الصلاة وإمام الأئمة هذا عندما ويدون يحبوا بالأمة ويعدون لها مجدها المخاودة هذا لا يسمى لدنيا ولا ووو ينحكم بالغلاص لأنهم راضون بهذا الرف وراضون بهذا النحاس وراضون بهذه الجذع ويذاهرون عن الخطب التي حاول هذه الجرائم ويواجهون يعذن عليهم هذا لا يسمى لدنيا ولا ولا يثقي ولا قيمه له ويجب ان نلحق بالرواحل وطوائف اهل البلد ويحاربوا اشد بالحروب هؤلاء اخواننا والشاشون طعنوا ابناء الامه وطعنوهم بالخديش والسيل والفقد هذا ديننا هذه حقيقه انتم جماعه ما كنتم من جماعات وانتم واجب واجب كونوا معنا في هذا كل ما نصنف بسلس واجب من مدية اهل الثانية أجدكم في الشعاب الإخرائي ناس أول وتجاد عن جدع وظلال والله إذا ضعوا كواهد ومن الدنيا وأدوها إلا يسجعوا الجدع فكيف يكون هذا الأهل يجب لذلك نلشقوا بأهل الضلال وأهل الجدع وينحقوا بالرواتب هكذا ولا نبتعوا أجل الحال بالرواسط لا نفرد ولا نسللهم على أطلاقنا الآن أبناءنا في مدارس مدارس كذا يربيهم هؤلاء على هذا هذا التجادل هذا الضلال وعلى هذا الضيع وعلى هذا الابتعاد والسقوط بشباب الأمة عن مجد هذا السنة في المجمع. وينقادهم الشعب مع سفك والوصول صفة العينات لهؤلاء إذا كثيروا مثلا حجرا من الشباب ومن ينتقص أحد من الأصحاب الرسول او أو أراضه بحادث كان من هذا حصل ما زره على الأصحاب هذا خطأ شكفكم ولكن فكفوا لهذا الحاجة خل مجاهد خل مجاهد هذا مجمع لسنا جمعنا ما يتحدث عن بين الحرف والمجاهدون كثير من الأصحاب كثير ما الأصحاب يتحدث وغير وبدث وديد فيه ونقص قمت الأسلامية وما ثبت عنه من اخطاء كان قضرة في بحث لأنه من يخطي الخضية حسن سناته كمرا ينفقها أفضل في جبل أفضل يكون جد أنت جبل من الناس مثل وهو ينفق من الشعير مثل في عند الله وعند الله فيه هذا المجد حفظا من جبل يحضر من جبال من جبال بارك الله يعني قد أثمر من المسلم ربي الله حتى الجبل والصحاري والصحارم أنشأت في هذه الحالة في هذه الحالة ربيها الله لك حتى تحيبه الجبل لو جبعت الجبال من هذه النقطات ما هذا مثل مد ما يُفق الحرق وإذن يجب أن أتكلمهم وأن أتكبرهم وأن نعرف المنبي أفضل الجواب لأن الهوزل عند الله يجعل مدى عبد الرسوله أفضل لما ينفقه ببارك ثابتا شايف بك أنت أخي هؤلاء الذين لاب أضغط ما الله ولا أعرف يدافعون عن هذه الأصناع ويسول ما أعرف أنك تهاجب ولا أعرف مجلسة ما أعرف كيف يساعدون حضر رسول كنت بالكتب و كنت مع عشره الطبع ابن محمد عليه الصلاه والسلام و عَنْهَا لها و يزاح عنها و لا تقول الله لا والله لا والله ان اهل السنه براء من هذه النقلاق والنقاط والكفر ان يكفر بالله و يعبد النفاق وان الاسلام غير الله هكذا يقول أنه لا يعبد الله ولا يعبد الله ليس شيء وحيي يظهر اطراع من يلتنهر. الإسلام ويخفر كفر ولكن هو منافذ هذا الشائع فعل المنافذ ومن من يتنهر الإسلام وخافاً وخافاً وسفيةاً ويضطين فالسفر تشيني الناس فؤال من أهل هم بسجن نمطلع جيد أهل ويظهر هذا نوع من وهو لا يحول الله على الجزاء ينطور على الجزاء ويظهر أن والعلامه انهم والعلامة أنه يحول الله الجزاء ويظهر أنه ينهج حماية الجزاء حظات الشتبات عندهم ولاء كل الولاء لله ولرسوله لرسوله و للمؤمنين و لأدار أكل فإذا رأينا الولاء فهناك صادم في هذا العقيدة صادم خطير قال كبير وبيع كبير وهذا النظرة هذا هو الذي يبصل الخوف ويُبصل الإسلام في العلانية مثل الناس الذين كانوا على أحد الرسول الله يطشين شيئا في الدنيا بعض الناس يصورون نبأك كان على أحد الرسول انتهى هذا غلط شو جيهم ويا بعضهم قال إن هذا الآن الشيء منه في أحد الرسول هل هذا الآن الشيء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 ومن علامات هذا الفقر صومي أهل وضع المناهج الخطيره تطيب المقاومة سنة تهل السنة وهديها لسنة قد البواظرات وقلوا صلى الله عليه ثلاث من سنةين هو بنافق بدكر ذكر أنه انه الإسلام وقال به يعني ورد أحاديث علامات المنافقين فغاير أن الرحمن بينها أنه هي. قالوا ثلاث ما قلنا بندى فهو منافق هذا على التغليب هذا على التغليب يعني لا إذا قلنا أنهم منافقون عقابيا لقرآن سُبِل الله ملازَم وكتبة ورثة وهذا لفظ على التغليب يعني شيء صار من صلات المنافقين وهاي تسمي هنا بلفظ العمل فلدي في اعتلاق المسلطين فهو منافق إذا حجر شبك وإذا وعد أخلق وإذا كنت يحقان وفي دوايا إذا خاطم هجر وإذا عاخد غدر فهذه علامات تسمى يعني علامات المنافقين لفاق العالمية يعني ليس أن تلقوا في باطن وقد يكون ولهذا يقول فهذا قال ومن كان منافقا خالقا وقد يكون منافق منها وقد يكون مجلسات عمله لكن يجب ان نحذر من هذا المجلس اذا وعد اخله اذا حلب كذب اذا حرم خاف اذا خاف انفجر والله يجب ان نسئله الظن وان نحذر منه لانه في علامه قويه من علامه المنافقين الحقيقيين ولا بذل لكن يحكم على حلقه وقوله عبد يعني سبع حالات لكن يعني ما نجد أن هذا كفار وانما ما نتوقف هنا وهذا أهير الحال كان بعض الثلاث يقول ما هذه عليه يعني بعض الثلاث تصورها تصورها جيت رزق على خوارد يعني خوارد مضاء على الأمانة على الأمانة على ماك على قادم يفلين وصار الناس بهذا الأشياء وإحنا لا ثم نصوصها للتخويش للتغويش فقط فإذا مثلا نوقفنا فيها نبين للناس أن هذا نفاق عملي وأن هذا كفر دون كفر لأن الكفر قصل الى كفر أثاري والنفاق ينقص إلى نفاق من لذات الأسرة والشرش ينقص إلى الجد الأكبر لذات الأسرة فإذا واجه العناة احنا سؤال؟ يقولون الله هذا نضطر هذا كفر دون كفر. كفر اكبر كفر اكبر اكبر اذا رأينا النار الاخر يعود ويدد يعود في هذه المعاطم وخوف لهم ولا يتفسرها لهم هذا ظاهر المطلوب احمد رحمه الله والجليل ان هذا ما نجي يعني القالب حوالي في احسان ويحذب عليهم ويكتب الناس حربا عليهم لانهم يتألقوا في الكل حيث يتفسروا في عادة الطالب ويكفر بها اهل الكبائر وان اهلكتمها فلا يكفر بها فمثلا لا تجد هذه ظلالا يضرب بعضكم الكهرباء فهل تقر هذا اللغه هل سنقروا أن يقول لا ليس كذلك الله يقر ان طائفتان ومن قتلوا فاخلصوا بينهما فان باعت احداهما الاخرى في قمري اتى تنفيذ امر بينهما بالعزل وحفظه إن الله يحب المحفظين إنما المؤمنون إخوة فالشهيدة لهم الإيمان شهيدة لهم بأخير إيمانها مع النصفة بعضهم وقعت لبع من بعض كل شيء الأعظم لكن إنسان هذا من يحب فيه وقعت المسلم مستحلاً لذلك وكذا وإنسان هذا راح هذا المسلم وإنما لسهل الله غرض وأحصاد مع أنه يرى أن هذا حتى هذا ليس مباح لأن ما أنت وصفر لا في العملية لا من ذلك ولهذا حتى أبو عبد غير غير حليم أصل الإسلام كلهم خسروا هذه الحادثة الذي يتعلق بها حوادث ذهبوا يصفرون المسلمين بالتكاثر هذه الشبائر الزنا شر الخمر والقتل والفساد هذا هذا السنة صنّوا الشرق خاضي اللي في ما قلناه غسر حبالي باجنات جابت من يسينه ويطاف عليه الحج ها؟ إما رجباً وإما جلباً وإما فكان سلطان كاثر؟ منذ الجبنين وفضلوه وفضل وفضل وفضل السلطان في الإنسان هو ما يرجم ولا حد ولا, ولا. العزلين ورجوهم وفضل عليهم وفضل وفضل وفضل والأفتاري والأفتاري والأفتاري والأفتاري من قبل عديهما لو كان نفسها نفسها نفسها، ما تقطع فهذا السبب هو الأصل في بارة بتعاملها سنة. سنة. سنة إلى ما فيك الشريعة بطاولها والجنبين يرسوه لكن الناس يقومون بالجائع ومصدرونها ما تشعبها لهم بتغاية ستنة وبتغاية تأييني فهذا السبب لا يأخذون بالمستمات ويردون المستامة إلى المستامة، ما هذا يكون المستامة يعيدونها إلى المستوش المستامة ويطبع علمها بين هذه النصوص ولا لا يضرب بعضها كما يفعل الشواذ و كما يعتاد غيرها من البرجئه و المسجله و غيرها يتعلق بشبهها بشبه النص و يذهب يختلع به بذها و يختل المسلمين او كذا و كذا اما عباد صوت هذه قيمتهم الجفع للمنصوص و التحويل بينها قال و بينها بحيث لا ننقص العبد للجميع و نقول تخرجونكم بذل هذه النصوص و نكون عملنا بهذه كفر ألا من أكثر مواقف في مواقف مواقعين ولا تنأثق أنه كبر بدونكم وإذا كان كفرا أكبر مثل تسبيب لله ورسوله أو سب الله أو سب الرسول أو إنخار أمر مجمع عليه أدوه نسيب بالضرورة أو إنخار أطناء الأفكار في إسلام وصلاة كورم الزكاة في والجنة والماء هذا كفر أكبر وحزن الله أو السجاء أو بالله، برصيده وبكتابه او باعراض واستقباله عن الحق ان كلامه اختراق ومنها وكلامه الاسلام فهذا صاحب واحد كافر كفر اكثر من الله واما استشاره المعاصي والظلم التي ذكرت في هذه الاحاديث فهذه كفر دون كفر المهم اذا كان مثل اخيه كافر فقد باع يا احدهما كفر دون كفر إلا إذا يقصد أن حاجة. هذا من المسلم الذي سبه وقلل تكاثر تأجينا كل هذا هذا الحديث وأن إذا كان جرد غضب وقلل تكاثر لانه خالق الشيء فهذا لا ينبغي ان أن يقال وقلل تكاثر للكفر وأمثى أنت أنت آتت أخاه لأي أسلوب دون أن تكثلت على سنة الكفر حال ونحو هذه الاحاديث ولما قد صح وخفض فانا نختلف له وان لم نعلم تفسيرا هذا تواضع من احمد وقد يريد به العوام اداء تفسيرها ويكلمونه واما الفقهاء والرافقون من حمزه احمد ولا تفسيرات احمد على طريقك عن السنة رحمه الله حارب الخوارج الذين يتعلقون بهذه النصوص وحارب المرجئه الذين يتعلقون بنصوص الوعد حارب كل من على مختلفها إما يدل أنه إمارك الجنة ويعرف حيب التفصيل هذه الحال. رحمه الله في الجنة والنار مخلوقتان. قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادع جنة. دخلت الجنة فرأيت فيها قصرة وهذه من عمر بالكصر رضي الله عنه رأتت من الذات وعندها امرأة تتوفى فقال من هذا القصر هذا قال أنا عرب في هذا القصر قريش. هذا وجه من كريس فأنا هذا كريسي قال له هذا أمر بالخطر رضي الله عنه فأراد ان أكله فذكر غيره عمر فاستحى من صبر فتفتعل ذلك أمر ذلك قاله عادي كبار يا رسول الله الشاهد ان كان موجوده وفيها قصر لأمر أهد عينه وعلى الاوراق يتوفى وكذا لقد رأيت الثوفر الحديث الصحيح ورأحوفه وعلى منبر قل إن آلاء الآن هذا من أجله على أمور الجنة وقال لقد رأوا رجف أخوة عند تجربة المنتهى عندها جنة وأوان هذا من أجله الذي ترد ما يقوله فزلة الضلال الذين يكون, يكون جنة والنار غير مخلوقتين وان وإن من الآن عدد طبعهم الله طبعه الله قال أعزت المسكدين أعدتها الله أي أعطى للمسكدين أي أعطى فالأجلة وقال فرأت في النار فرأيت كذا وكذا رأت النار فرأت حتى رأيها المتأم وقال الجنة فرأت حتى رأى وقال الله النار يُعربون عليها هدويا وحسييا ويوم تقوم الساعة أبسر الآلة فرأى عند رأى فالأدلة حلى وجود النار لأن والنار مظهودة سآم جدا منها ما ذكره هذا السلام رحمه الله ومنها الآية التي قلناها ذاتها فمن زعم انا لم تقلقها فهو حزم منذ القران واحاديث الرسول الله وحادث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احسبه يؤمن للجنة والنار وقد يكون هؤلاء الضلال المنحلقون متأولون لا نتفرون وقد يكون فيهم الذي أنه يتجل في سيكون فيكون الزنجيما مكذبا ومات من أهل الإرسل موحدا يصلي عليه ونستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تسرك الصلاة عليه لجنب أغلبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله فرصات المسلمين لماتوا وقل عليه وقل عليه الصلاة حتى لو كان السديان سجود الصلاه داخل بالإيمان ألا يصلي على هذا العصر كما كما رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلب الذي غلب كما كان يصلي عليه وكان صلي على صاحب الصراط ما عليه من دينه فقال على صاحبه فقال أبو قتادة أنا أحب بينه أحب بينه فصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصلاة على الصلاة فلا يصلي على الكافر ولا على المنافق ولا تصلي عليه منهم على ابتدى احد منهم مات ابدا ولا تقم على طبعه الصلاه على كافر من الله وحده منه والعاصي والمرتدى ما دام في جاءه ولم فيه مكفرا فاننا نصلي عليه لكن الايمان او نصلي عليه عقوبه له وليرتدع الناس عن ان كان عاصيا وان بدا به ان كان لكن لا نمنع الناس ان يصلوا عليه بل نقول صلوا عليه انتهينا والحمد لله رب العالمين وبهذا المرور السريع نرجو ان نقول أن استفدنا و اوفينا و نسيوا اياكم بتقوى الله و له و الجد في تحصيل العلم و التنصر الله و رسول الله و منهج السلف الصالح وانا انصحكم بحفظ هذا الكتاب العظيم الصغير الحجم الكبير القدر و اوصيكم بحفظه و تفهمه و من الى ما هو اوسع منه من كتب العقائد التي دونها اخلاقنا رحمهم الله سبحانه و بعلمهم بمكانه الاصول العقيده ومكانه هذه الاصول العظيمه وقد تقدم عن احمد ان من اخل باصل من هذه الاصول فهو ميت من اهل السنه ويمكن ان تجعلوا هذه من هذه الاصول مقياسا لخالق بين السني الصحيح وبين المبتدع ولو حسب نفسه وابخر للخطئه بالسنه فانها بهذا الاصول غربا ويقرر بين اهل السنه و وتعرفون ان من أصولهم الولاء والبراء ومن اصولهم ذو احدى والتحرير منهم وحتى عدد عظيم من امه الاسلام هذا القصر وقبره فنسال الله ان يحدثنا اياكم على دينه وهديه وعلى سنه نبيه وعلى الالتزام التي أورده هذا الإمام في هذه الثالثة الصغيرة الحمق والصبيعة القدر واصفكنا الله وإياكم لما نحضر الغراء وثلث على السنة والهلاء كنا رضا لما نحضر الغراء ونستجع الله هذيغة مؤمنة والصليف الحرم والصليف الحرم أيها يقول هل من يرد تفسير ابن عباس يقول تعالى ومن لم يحكم عند الله ويقول ايه على اطلاقها ولا يجوز تخطيطها والحاكم عند ما الله كافر مطمئن هل يعتبر هذا الرجل من الخوارج موسى ان هذا مسلك الخوارج الذي يخالف علمك تفسير على رأس ابن عباس ويخالف علمك الحديث والسنة وعلمك العقيدة والمنهج الثري في مثل هذه الأحكام الخفيرة أو هذه الأصول العظيمة فلا شك أنه قد اختار طريقا غير طريق أهل السنة ومنهجا غير منهج أهل السنة والجماعة وغير منهج الراسخين في العلم يجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى رأبنا عباد قرمان القرآن وحبر هذه الأمة وسلمت له كبار الصحابه سلموا له بإمامته وجلالته وفقه في دين الله عز وجل وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح في الدين رحمه الله تعالى وسار على نهبه ائمه الاسلام معتبرين وخالفه الخوارج بتفسير هذه الايه وغيرها وليس بغريب من اهل البدع ان يخالفوا الصحابه بل يخالفوا الكتاب والسنه نعم وأنا أذكر أن الرسول وصف الخواج بأنهم أحداث الأسلام تفهاء الأحلام أردتم والذين يتصل هذه التشفيرات الآن تفهاء الأحلام ودفاء الأحلام والرسول يقول في حديث هلاك أمتي على يدي أغلم تفهاء الأحلام أعطوا الشباب الشباب الصحوه الشباب, الشباب, الشباب, الشباب أهل خود أمور دواء ومساءة في العقائد في الأحكام في الدماء في الأموال أهل خود دين الدين فأنا أرى هذا الحديث بعضهم يقول يحمل على بن أمية ولكن أرى أنه يتفق مع حديث وقت الخوارج بانهم احداث الاسنان شفهاء الاحلام فلو تناول شباب من قريش لا يفلت منه غيرهم فان حديث هذا كما قلت لكم يلتقي مع الحديث وقت الخوارج بانهم شفهاء الاحلام احداث الاسنان اقولهم سخيفه ومن تخفيم انهم لا يعباون بتفسير الصحابه ولا بدخل الصحابه ولا بدخل ولا علماء الامه ولا بانه السنه ولا ولا ولا شكوا طريقا بل نقول ساروا مسار اولئك الخوارج الذين وصفهم بأن أحداث احداث الاسلام في صحابه احداث قال الغويم والغليم يطلق علاماتك العقل والدين هذا ما ادري الصراحه فنسأل الله عنه حمى من شرهم فالعلماء أنتم جواكيك وعملاء لا وعملاء، وأنا لا، إلى آخره الناس من العلماء وربطوهم بصفاء الأحلام أحداث الأثنان وبعلمة الجدع والظلال من خوارف والعالم يقول هذا هل يساؤنا ناخذ طلاب العلم الخطوط عن المبتدعه ونرد الطلاب والشباب على منهج السبب دون ذكر مبتدعه بأسمائه باسمائهم والله يبخرون باوصافهم ويبخرون باسمائهم الى بعد الحاجه فاذا تخدى فلان بالزعامه وقياده الشباب ويجر الى الباطل يخرجهم اذا دعت ولذلك الامور فلا بد من المسلمين و بالمناسبه احد السلفيين مصر كان يدرس عمومات وعمومات وعمومات حاله غير مهمات الى اسف ما بدو يفهموا بدا يقرر بالجماعه في هذا قال ليش ما قال انا كنت اعطيكم كثير الدروس وكلكم شجره دروس قال والله ما فهمنا ظلمنا ما فهمنا الشرف جرفنا كتاب الكرات والمذاهب وحسبنا حفظها وما ذكرون كتابنا اخر التطوير الاخرى ما دخلوهم يا بني فمنها هم استبيان حتى عقلنا وجرفناهم وكذا فراينا ضروره بكتابه فالحمد لله يعني المشايخ الذين كاريت حاجزين الاكرم كانوا يتبعون الاسمع فالله هذا واجب يعني إذا كان في خطر لا داعي ما لا داعي لذلك إذا في خطر هو بالجروح الشباب ويتغلب هذا الضائع بل يأخذه دائماً بل يحات ولا نعرف إنه فيجي يدخل سماه مُبكر صلاة ولا صلاة كلام نعم قال إلى الجحيم يبلغ فين خادجا في يوم خلود أبدا أنت راض خادجا تطير الكفار خوارج يعني في حالة الغنزة، ما شاء الله رأى، هل النساء تحذير الناس من كتب سيقطر؟ والله إذا عندها خذ حذروا عندها قالبات حجرهم حجرهم بالاسم قصد سيقطر ومنهج والضلال والعدالة، و... والحمد لله يعني آذنا اعتراف، الاعتراف من هم القطر، ها؟ ان الكتب التي انفقتين قبل الظلال قد حذر منها ما شاء الله بعد اربعين سنه هذه حذر منها بعد ما هلك فيها الشباب يقول الان حذر منها هذا الرشد هذا الرشد هذا اثمار هذه التوازن كان الرشد غسل امه قتل فيها بخطئه جميعا خطباء حارب اللي قراوها بقضايا كم قتل فيها من اموال الظلالين صار حلو على حساب عقائز الأمة وحساب الأمة ليه الآن ها الصحابة على على حساب يعني غيركم على سيكم أكثر من الأنبياء أكثر من صحابه أكثر من من والله ليه لأنوا ربقوهم بمنهجه التفكير الخارج فهذا تعرضهم كل بالأسئلة وكل وكله وكل أدنى وكله أخبارهم كلها كلها هذا هذه السنة الحرب أن تحارب الضلال مليء للضلال الضلال مليء تصوير سنة ما رأيت أفضل من هذا الإنسان حلقة سنة الله وأنه سنة تصوير سنة يا أخوة أصل البلاي بناء على أصول في غاية الخبط وغاية الضلال وغاية الجوحة وتجر على الخلدة وخلاة موسيقى وأدوان الموسيقى وألواعها والسيما وحلقاتها وموسيقى وظلالها ونحن وطبول وعنية هل هو والله تعالى جهانا ماذا يحب العثة يتمزع يقول إنه وصل إلى أشياء إلى كيف؟ والله ما وصل إلى هؤلاء شك؟ والله جهلا ما هذه الأشياء الجهة قبل هذا القرآن حديثنا الأول، لكن على سبيل هذا ولا؟ ولا لا؟ والجهود تسببا، المهمات هنا، طيب، قبل ما حدث من ناقش فيها على درجة ثانية قبل ألف بعد بعد ثلاثين سنة بعشرين هذا الكتاب يقرأ وبعدين وآخره حذر من أي تجب وأي مخلو أي شيء في الأمة هذا عندنا إمام عظيم جل على الضيار أنا استداد أحداث ولم تفعال أسلام في هذا الإنسان هذا حلوان رسك الأمة ونستغرود بها الكتب الضالة في مصارف الحظ ومغادرة بشكل لغاق وبعدين بعد ما يهدف الأمة يقول الله حزر الله كيف تعتقده الأمم يا عمال ألا ترى إدعاء الله ما ركب النبي وسقاع الأحلام فعلًا أحلام الأسلاف ما الأحلام يجب المرشد أن يصلي إلى مرشد مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم تمامه ثلاثة.